سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل.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 وإذا مسَّ الإنسان ضر دع ربه مُنِبًا إليه ثم إذا خَوَلَهُ نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُطِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن